آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَقُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يقولوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ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 الفاسقين هم الذين يقولون لا توفقوا على من عند رسول الله حتى يفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئلا يرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل